غربة غربا غربا غربا غربا غربا ورغم كل ما نرى من فتن وإغراءات وظهور للباطل في كل مكان فإن الله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون رغم كل ما نرى من تسارع الناس إلى الشهوات وتكاسل عن الطاعات فإن من بين أولئك فئة من الناس اختارها الله واصطفاها وحفظها من الفتن لما حفظت أوامر الله أولئك هم الغرباء وهم من أردت أن اواسي بكلمات هؤلاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن هم اسمع بارك الله فيك إلى ومن هم يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد الناس الذين يصلحون إذا فسد الناس صححه الألباني رحمه الله تامل بارك الله فيك في قوله صلى الله عليه وسلم يصلحون ولم يقل صالحون فالصلاح وحده لا يكفي من أصافهم أيضا أنهم أهل غيرة ودعوة وإصلاح وليسوا بيائسين ولا مستسلمين للواقع الفاسد ولقلتهم في الناس جدا سموا الغرباء فأهل الإسلام في الناس غرباء والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء وأهل العلم في المؤمنين غرباء وأهل السنه الذين يميزونها من الأهواء والبدع في أهل العلم غرباء وادعون إلى السنة والصابرون على عدى المخالفين أشد هؤلاء غربة ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم لا يظن ظان أن الغرباء في شقاء أو تعافة بل هم أسعد الناس كما قال صلى الله عليه وسلم فطوب للغرباء وطوب من الطيب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 انظر اليوم وتأمل الحال انظر اليوم وتأمل الحال إذا استقام شاب أو فتاة أصبحوا بين أصحاب الماضي غرباء بل حتى في بيوتهم وبين أهلهم سخرية افتراء واستهزاء وما بره هؤلاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طوبى للغرباء وقال أيضا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 قسمان، أحدهما من يصلح نفسه عند فساد الناس وهذا ادناهم منزلة والثاني من يصلح ما افسد الناس وهو أعلى القسمين فل هو أفضلهما قال الحسن رحمه الله المؤمن في الدنيا كالغريب لا يجزع من ذلها ولا ينافس في عزها له شأن وللناس شأن أما من مظاهر الغربة في زماننا اليوم غربة في العقيدة فلا يوجد من هو متمسك بعقيدة السلف من جميع جوانبها إلا قليل من الناس غربة في الالتزام باحكام الإسلام قل المصلون وكثر المغنون والله يقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون غربة في السلوك والأخلاق الفاضلة فلا نكاد نرى من يتخلق حقيقة بأخلاق الإسلام في المعاملات وغيرها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 وهذا الفهم الصحيح هو الذي تشهد له آيات وأحاديث قال جل في علاه كتب الله لاغلبن أن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن تسعى عنا فإنا لا نبالي بالطبا نحن جند الله دوما دربنا درب لا درب